يا حسرة على العباد ما يأتيهم مر عسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يرو كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 خيلوا وأعناقوا فجّن فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكون كِتَابَ حَنَّنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَآتِمِ بِتِ الْأَضْوَى مِنْ آكِفِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ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 لالشمس يمبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق نها وكل في فلك يسبحون